فإن كان لا محاله، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث النافسه نسال الله أن يعيننا على سلوك هذا التنظيم الطبي أكثر الناس لم بطنه كلما افطر وكلما تردى وكلما تعشى. وإذا قيل له في ذلك قال إن أبا هريرة قال لا أجد له مساقطة نعم فيحتاج في هذا القضية خاصة والنظام الذي فرق الذي نظمه رسول يغفل عنه، مع أن النظام الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. ما ملأ ابن آدم وعاء شرقا من بطن وهذا واضح. ولذلك قل قال قرأ شيخ الإسلام ابن رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل والشرب إذا خاف أن يتأذى به أو خاف تخمى. تاذى ايش يعني عن من ثقل بطن امتلاع تاذى <تصفيق> خاف حكمه يعني تغير المعده برائحه كريهه فانه يحرم عليه لان هذا من اسباب المرض <تصفيق> والاذى يجعل الانسان يرفعها عن نفسه في هذه الايه دليل على ان المستهزئ بالله واياته ورسوله إيش كافر حتى وان كان مستهزئا لم يقله جدي على وجه الجد بل ان كفر المستهزئ اشد من كفر القائل على الجد لان المستهزئ جمع بين الكفر والاستهزاء اعرفتم اجماعا لو قال انا امزح معرض الكلام نقول ابي الله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان طيب إذا استهزأ الإنسان بشريعة من شراء الله أو بشريعة من الشعائر لا بالايات كلها بل بهذه الآية المعينه ايكفر يتقوا الله يتقوا الله يكفر الله يقول آيات قل أب الله وآيات وذي آية الجواب عن هذا أن قال إما أن المراد بالايات هنا الجنس فتشمل الواحد أو قال من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع ولهذا لا يمكن أن ينقسم الإسلام فيؤمن ببعض ويكفر ببعض بل من امن ببعض وكفر ببعض فهو كافر للجميع افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خذوا في الحادث الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وقال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا اولئك هم الكافرون حقا وعتنى الكافرين على مهين فيقال المستهزئ بايه واحده او بشريعه واحده مستهزئ بالجميع كما أن المكذب لرسول واحد مكذب للجميع لقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ومن المعلوم انه لم يرسل أحد قبل نوح ومع ذلك جعل الله تكذيبهم لجميع الرسل لأن من كذب رسولا فقد كذب الجميع او بمن يقصر توبه فهذا يعتبر كفار التفصيل إذا كان قصده اذا كان قصده انه استهزأ به لكونه فعل ذلك فهذا استهزاء بما فعل من الشريعة فيكفر واما اذا استهزأ به لشخصه فانه لا يكفر لكنه على خطر على خطر ان يلقي الشيطان في قلبه كراهه هذا الشخص لكونه تلبس بهذه الشريعه ويتبين الفرد بأنه لو فعل هذا غيره ممن يكون له الاحترام في قلبه لم لم به يعني لو أن أحدا ممن له الاحترام في قلبه قصر توبه أو اعفى حيث ما به فالمهم هناك فرق بين الاستزاء بالشر والاستزاء بمن تلبس بالشر الأول لا تفصيل فيه أنه كفر والثاني فيه التفصيل طيب الواقع اننا نشرح هذا لانه مهم وان كان مثال مثل ما طيب هذا نزل هذه الايه نزلت بسبب أو لغير سبب طيب سؤال من استهزأ بالله وآياته ورسوله هل تقبل توبته الدليل إن عن طائفة منكم نعذب طائفة إن عن طائفة منكم عذب طائفة ولا والطائفة التي وقف عنها هي الطائفة التي تابت وليس هذا من باب من دخول تحت المشيئه يعني لو قال قائل إن عن طائفة نعذب طائفة يعني أن الأمر تحت المشيئه نقول لا إن عن طائفة وذلك بالمنة عليها أن تتوب مثل قول ثم تاب عليهم ليتوبوا اي يسر لهم التوبة هذه مثلها إن عن طائفة أي أن يسر لهم أسباب العفو نعزل طائف والدليل على أنه ليس مراد أن, أن الأمر تبع المشيئة قوله قد كفرتم بعد إيمانكم والكفر لا يقفر إلا مشوا الجماعة إلا بتوب، نعم. قال أو ان المواقع يحتاج إلى معرفة الحكم مثل قول لا تعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاورقنا إلى الايات هذه سبب نزول إيش؟ أن رجلا ظاهر من رأته رجُ ظاهر من رأتي. فقال لها أنت علي كظهر أمي. انت عليك رهر أمي وكانوا في جاهلية يرون الظهارة طلاقا بائنا فلم تصدق المرأة تزوجها وكبرت وجاءت بأولاد ثم ياتي ويطلقها طلاقا بائنا بالظهار فجاءت عبد الله بن عوض اترك الكتاب وحط بالك جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاه والسلام تقول إن زوجها ظهر منها بعد أن أتله بعيال وخبرت إلى آخر فأنزل الله هذه الآيات في بيان حكمها وفي الآيات من الفوائد العقدية والفقهية ما لا يتسع المقام لذكره لكن فيها إحاطة علم سمع الله تعالى بكل شيء تقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت في الحجرة يعني في طرف الحجرة وإن بعض حديثها ليخفى عليك والله جل وعلا سمعه من فوق سبع موات وقد قال الله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ان الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الانسان اي ما تحدثه بنفسه فيعلم في ما تحدث به النفس ويعلم السر ويعلم الجهر كده ويسمع السر ويسمع الجهر طيب فوائد معرفه اسباب الوجود نعم فوائد معرفة أسباب النزول تقرأها. فوائد معرفة أسباب النزول معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة منها إلى فوائد كثيرة منها أولا بيان أن القرآن نزل من الله تعالى وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوعد. أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحيد مبين له مثال الأول طيب. هذا من أهم ما يكون معرفة سبب النزول تبين أن القرآن نزل من عند الله ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيتوقف ثم ينزل الوحيد ولو كان القرآن من عند غير الله لكان الرسول يجيب على طول. ما يتوقف. فلما كان يتوقف حتى تنزل الآية مبينه حكم هذا السبب دل ذلك على أن القرآن نزل من عند الله تعالى يقول إما أن رسول عليه الصلاة والسلام يتوقف عن الجواب احيانا أو يخفى عليه الأمر واقع يخفى عليه الأمر واقع فينزل الوحي مبينا له نعم مثال أول مثال الأول قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أم ربي وما, وما أوثيت من العلم إلا قليلا ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم من الروح فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي الايه نعم يسالونك عن الروح اللهم سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وكذلك ورد ان قريش يسالون عن الروح والمراد بالروح هنا النفس النفس التي في الانسان هذا الروح ان كانت في البدن صار حيا متكلما سميعا بصيرا ماشيا قاعدا واذا خرج من البدن صار جثة هامه مش هذا الروح وحقيقه انها تبهر العقوق فقال الله عز وجل يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي يعني من امر الله التي لا يمكن ان نطبع عليها الا عن طريق الوحي ثم قال وما اوتيت من العلم الا قليلا وهذا كالتبكيت لهم كانه قال ما بقي عليكم من العلم الا ان تعرفوا الروح اليس كذلك وما اوتيتم من العلم الا قليلا لان لو ما بقي عليكم من الروح يمكن تسالون عنها لكن اكثر العلم فاتح ما اوتيتم من العلم إلا قليلا وصدق الله عز وجل علمنا قليل محدود لا بالشرق ولا بالواقع ولا بما في السماوات ولا بما في الأرض محدود فكيف نذهب نسع نعم الذي نرى أن القرآن تكلم الله به حين انزال وان الذي في الأرض محفوظ ذكر القرآن فقوله بل هو قران مجيد في لوح محفوظ أي ونزوله وما أشك ذلك نغير ذلك قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين القرآن في, في زبر الأولين لكن هل مراد أن القرآن نفسه أن القرآن نفسه في الكتب السادقة أو الحديث عنه الله الله هذا لمسك وأن قوله تعالى في لوح محفوظ يعني أن الله تعالى تبين انه سيكون هذا القران وسينزل وان الله تعالى تكلم به مره واحده حين إنزاله هذا ما تبين لنا والعلم عند الله نعم هذا في الدرس الماضي أقول كان في يعني خطم طبيعي نعم. لان لما ذكرنا اوصاف جبريل نعم. قلنا قد بين الله تعالى لنا اوصاف جبريل الذي نزل بالقران من عنده وتدل على عظمه القرآن يعني عباره كده ايه واشتغل الصواب انها والله اعلم انها وهي تدل على ايضا من القرآن ايه, إيه؟ يعني على كل حال يمكن وهي اوضح لكن ما ناسم كان عندي انا الكتاب هذا الوليسالة مكتوبة في الخط اليد لكن دورتها ما وجدته نعم نعم نعم استهزأ بالرسول عليه الصلاه والسلام بعد وفاته. إيش؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. نعم. تقبل توبته كحكم السر. يسبب على الصلاة والسلام بعد وفاته. يعني من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فإنه تقبل توبته إذا تاب. لكنه يقتل. تقبل توبته ويقتل. يقتل أخن بس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لأنه لا تقبل توبته، فإذا قتلناه أصلنا وصلنا عليه وفعلنا يقرأ بعض المسلمين. نعم، سليم. في ناس ننزل على القرآن أن الصحاب وظهر عنهم الرضاع، القرآن خذوا الطقوس والتصدير على كل ننزل القرآن يعني إذا نزل او أو يسمعوا قرار نعم ونحن تعرف تعلم الذي يؤمن بالله عز وجل و... وشرعه ما يذهب إلى التتبع الرخص والتأمين يحرم عليك مدى أن تبين له أن الحق في كذا يجب عليك أن نأخذ الحق نعم نعم نسبة دروس الصباح شيء أقول كما هي كما هي. دروس الصباح كما هي.